اعلام الشيخ بكره بن عبي زيد رحمه الله قال وهذا ما كان يدفع جهابه اهل العلم الى نقد ماذا الرجال فكنا في قاعده ماذا نقد الرجال وها هنا وها نحن نعول للحديث ثانيه فقلت الحديث عن هذه القاعدة يطول فقدمنا لهذه القاعدة باصلين وهي وجوه ماذا نقد الرجال وهذا اصل ترعي دي حفظ, حفظ الله دينه وقوام الدين وهي طلبة العلم قولنا جهال قوله جهابذ اهل العلم ان هذه القاعدة قاعده من قاعدة الجابذ فقد سرق ماذا ذكر حد الجابذ من اهل العلم فالجابذ هو العالم الذي افنى عمره في العلم شاب فيه راسه وهنت عظامه الجابذ هو الذي يكون ذا انصاف وعقل وذكاء ودين وورع طيب الى الاصل الثالث كيف وتبين كيف وتراين او كيف وتتثب يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله هذا الرجل له كتاب رائع جدا عنوانه السنه ومكانتها في التشريع الإسلام هو كتاب دفاعي عن السنه من الكتب الدفاعيه الرائعه جدا. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله والجماهير دائما والجماهير دائما اسرع الى اساءه الظن والجماهير دائما اسرع الى اساءه الظن من احاله فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته من الف ثمن من الف فم حي انما قال تسمعه من من شاهده بعينك شوف الكلام الآن اولا دائما الجماهير اسرع الى افتاء الظن من احسان ثانيا فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته من ماذا من الف فم تسمعه من شاهده بماذا بعين ولا تصدق من شاهده من, شاهده من شاهد الامر حتى تتاكد من تتبته فيما شاهده يبقى كمان ما تصدق من شهاده حتى ايه تتاكد من تثبتك ولا تصدق من تثبت في من شاهد حتى تتأكد من براءته ولا تصدق من تثبت فيما يشاهد حتى تتأكد من براءته وخلوه عن الغرض والهوى لا هذا تابعا ولذا نهانا الله عن الظن واعتبره اثما لا يغني من الحق شيئا توعد عليكم عبارة الشيخ لانها عبارات رائعه تكتب بما الذهب وكلها قواعد زهديه سلفيه جاريه على اصول الشرع الاولى قوله والجماهير دائما اطرى الى اساءه الظن من احسان فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته من الف سب حتى تسمعه ممنه شاهده لا عايز ولا تصدق من شاهده حتى تتأكد من تثبته ولا تصدق من تثبت فيما يشاهد حتى تتاكد من براءته وخلوه من الايه من الغرض والهوى ولذا نهانا الله عن الظلم واعتبره إثما لا يغني من الحق شيئا تعريق قلت وفي عبارات الشيخ جمله من القواعد الاولى أن أكثر الجرح يجري أن اكثر الجرح يجري على اساءه ماذا الظن وهذا خلاف الاصل الشعي الوجوب احسن ماذا الظن واحسان الظن اصل متأكد في حق من عريها في حق من عرف من عادته وسيرته انه ليس هذا الرجل انتبه للكلمات يبقى اقول الاصل احسان الايه اظن ولذا اكثر جرح الجاري خاصه في زمن فتن وسراج هذه انما هو جاي على قاعده ماذا تغليب اساءه الايه اظن واحسان الظن اصل في حق من عرف من عادته وخيرته انه ليس هذا الرجل يعني لو ان رجل عرف بدفاع عن السنه صحيح فظهره بنوع عباره او نقلت عباره فيقول ان نحسن الظن به انه ما يقصر بها ماذا في ساءه ولا خروجا عن المنهج ويتأكد هذا في حق من عرف من عادته انه ماذا من أهل الايه من اهل منهج الذاتين عنه المدافعين عنه المؤصلين له صحيح كما بقصة في قصه القصوى تعبنا قالوا خلعت القصوى قال لا ليس ذلك لها بخلق وانما حدث حادث الفيم يبقى احصل ايه اظن بها فكان الحكم عليها بمعورث من من عادتها أنها ما تفعل هذه الفعله مع ان خلبات الذين قالوا خلعت القصوى عندهم ايه عندهم في هذا معنى او عندهم في هذا شبه مش كده ان وجه دافه هذه دبه لا سريم لا تتحرك من مكانها طب انتبه خلعت يبقى كانه وبهذا دعاه الى اشياء احتال الظن ابتداء والحكم على الاشياء بما عرف منن او الحكم على شيء بمعرفه من عادته وسيرته واضح يعني هذي رجل يريد ان يخرج آخر من حد السلفيه مثلا هو الذي عاش سلفيا 40 سنه ياتي هذا اليوم الذي لا يكون فيه سلفيا بعد 40 سنه يعني غاب خلفيته على الناس 40 سنه لتظهر امام هذا المسكين الذي جاء آخر الزمان ليصححه مسيره الامه 40 سنه كانوا بيقولوا للناس الذين عملوا معهم الشيخ الالباني واخد بالك ادري بالراجل ده من شلبي شلبي ما كانش يعرف هو لوكا ابن لوكا يعرف الذي جاء اخر الجماع قال والله شيء كويس قلت ثانيا فاما القول هو الجماهير قول شيخ الالباني والجماهير يا اخي العلماء كلامهم كده ما بيكتبش وما يجري القلم بكلام انما اظن انه أن هذا في شيء من ماذا من تاييد الله ومن أن الله تعالى يجري هذا الكلام باقلام مرسلته والله كما في قصه الامام يوسف المراكشي مع امام النووي قال هذا ان كبر يشك ان يكون اعلم اهل زمان فقال قام نجم انت قال والله انتقل لله بها فكان الله يجري لهم هذه الكريمات والكتابات باقلام قوله والجماهير في معنيان الاول يعني الكثيرة الكثرة من الناس ان لفظة الجماهير فيها معنى ايه اجيبه كثيرة كثره بما دل على أن اكثر الجرح جار على هذا الاثر وقوله الجماهير وقول الجماهير في معنى اخر قول الجماهير مرحبا بشيخ صباحنا اليوم وقالوا الجماهير في معنى اخر ها هذا الجرح مصدره من الناس لان لا يوصف العلماء انهم جماهير كده ولا يطلق عليهم هذا الوصف ان العلماء قله ليس كثر وانادره في الناس ليس عددا فكانه بخل جميره ترى ان مصدر هذه قدنا من مليت من علم ولا من معرفه بالرجال ولا من فقه يبقى هذه الفائده رقم كم تبينتها الان الثالث قوله فلا تصدق كل ما يقال وان تو اندر جمعتنا فلا تصدق جل ما يقال وصح وصح كفى بالمرء اثما ان يحدث بماذا بكل ما في القرآن الكريم عاتب على الصحابه عتابا قويا استلقمناه بالسلفكم وتقولون ان تصدقتم بكل ما قيل تلقونه بالسلفكم واتى النبي اخاكم يبقى اذا كان لا يشير الى ماذا الى خطا ماذا ان يصدق الانسان بكل ما يقال ولذا صرت أقول بعد الشيخ كل ما ما يقال زمان سيدنا وقال الإمام مالك رحمه الله لا يكون الام رجل اماما لا يكون الرجل اماما هو يتكلم بكل ما سمعت لا يكون الرجل إيمانه يتكلم بكل ما سمعه ثم قال ولو سمعته من ألف انسان يبقى هذه الخامسة كده ولا رابعة فين رجل صاحب العد انت رجل روح فين انت بدل الرابعة ولو سمعته من ألف انسان فلاعتبار ولا اقترار بكثرة الناقلين وإنما العبره بماذا بذات المنقول لأن الناس قد يتواطؤون على شيء روايه او نقلا وليس ماذا وليس طوابا ولا ياخذ حكم رؤوش كلمه صح وتتواطى عليها الناس ها وقد تواطئ وعلمت من من قرقوش بهاء الدين وزير صلاح الدين والوزير من من من الامير عند كان الوزير هو الامير صلاح الدين فالوزير هو بهاء الدين هو منه ام تظن ان صلاح الدين يستوزر, يستوزر ظالما جبارا دافكا للدماء وهو رجل عدل ربيع نور الدين والسلسله ماذا والسلسله موصوله متصله لا تنقطع صلاح الدين فنور الدين ثماد الدين وما تكتب الاسماء والوزير وبهاء الدين هو واحد من هذه السلسله إذا اذا لا اعتبر بكثره فهذا لا يعطي الكره قوه كما لو جاك الحديث خذ المثال الرائع كما لو جاك الحديث ضعيفا من 20 طريقا ولا تخل 20 من ماذا بن وضاع كذاب متروك هل هذا الحديث ينتفع بكثره طرق ام انها تزيد ايه تزيده ضعفا ولا لا هذه كثره الطرق ما تغني وانما هذه الطرق تزيده ضعفا على ضعف او كما يقال زاد ضغطا على اماله او كما يقال زاد ضغطا على اماله طيب قوله حتى تسمعه ممن شاهدوا بعين هذه خم... خامس لا تعطي عقلك الناس والمؤمن لا يكون امعه ولكه قال تعالى وان تضع اكرما في الارض يضلوك عن سبيلها وهامان مثل مغروف في هذا هو ما كفر ليه عقله كان عقله عند مين عند فرعون غب البعيد ابن لي صالحا يبني ما يعقل شيئا هذا مثال مضروب الانسان الذي الغى ايه صح عشان كده فرعون قال لهم ما اريكم الا ايه ما را ما حدش بيفكر الدوله الفرعون ما حد بيفكر خلاص كل سلم اه عقله فاياك ان تطفي عقلك الناس قال ولا تصدق من شاهده يعني كمان اذا حتى تتاكد من تفتيه يبقى هو شرط الضبط في النقل وإن كان الناقل عادله صحيح لان بقول لك انت الان راجل شاهده بعينه هو عادل اقل لك. لكن حتى ماذا حتى تضبط نقله لانه ممكن ان يكون الرجل عادلا ولا يكون ايه ضابطا وكم من عدول ليس ايه ضابطين كده وهذا فعلا اثر الجرح الجاري اليوم ان ما يجري على هذا الفصل على عدم الضبط فين بل ساروي لك مثالا مره احدهم جايان لهذا هو محمد حسان ستعرفوا مين فانظرت في الكتاب الرد على محمد احسان <تصفيق> ليه لانه عنده موروس في دماغه وان حسان ضال مبتدع فتحرفت عليه الايه محمد حسان إلى محمد ايه خلاص ان في عقيده مستقره في قلب ان الرجل ده وطبعا معنا في هذا شهاده شيخين فضيلين اخر الامر هو الشيخ علي والشيخ مشهور قد شهد على الرجل بعد مكالمة تليفونيه مدتها ساعتان أن الرجل على خير في المنهج وانما كان عليه من شيء فرجل قد شيء بان ماذا قد رجع ماذا انه ونحن نقبل ماذا حال الرجل اخرا ونخبر حاله اولا والعبره بماذا بما يقول اليه امر الرجل لا بما كان عليه اول الأمر نشوف طبعا ليه ما عنده ضغط ولانه عنده موروث موجود في دماغه اللي ده خلاص مبتدئ يعني مبتدئ عمد ولو طارت مبتدئ مبتدئ فلما قرأ الكتاب شوفوا على اقرا جه انا في مره يعني عشان كان قلوبنا كده فيها حنق شديد على التلفزيون كنت اقرا رساله كده صغيره اما اقول الراجل عمال يتكلم على التليفون وهو بيقول احذر التلفزيون فلما نظرت في العنوان الخارجي لقيت احذر التليفون سشن انا دماغي فين؟ فعمال اقرا التلفزيون التلفزيون والكتاب بيتكلم فين؟ في التليفون. هذه قصه وقعت معي والله قبل 7 10 سنين من الكلام ان قد يكون الرجل عدلا فيما ينقل وليس ايه وليس ضابطا وليس ضابطا واضح طيب قوله ولا تصدق من تثبت في ما تتاكد من براءته وخروه من الغرق والهوى يبقى ده القصر كام سابع وهو وجوب خلو الجرح من مابه من الهواء والغرق فكل جرح قائم على خصومه او قائم على حقد او قائم على بغض او قائم على اختلاف مذهب هذا الجرح ماذا؟ لا اعتبار له ومن هنا رد جرح كثير من اهل العلم الفضلاء في اقوام ليه لان الجرح كان قائما على ماذا؟ على حسد على حقد على اختلاف مذهبي ولذا قيل جرح الاقران يطوى ولا ولا يروى لانه حينن يكون ايه جاريا على قاعدة تقول حسد فتى اذ لم ينال فضله فالكل اعداء له وخصوم كدرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لدميم هل هو دميم ها لان الحسناء ولكن الحقد والحسد حملهم على ماذا على قول إنه انه لدميم فايما اذا وإن كان الكلام من عجل ضابط ان ترجع الى ماذا الى سبب الجرح اه هو جرح ديانه ام هو جرح ماذا عصبيه وهوى وحسد وبغ كالاخيل حطر الفتى اذ لم ينال حظه فالكل اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لايه لا دمين هذا الاصل السابع أقول والسلامه من هذا السلامه من ماذا من نقل غير العادلين او من وهم العادلين او من فقد الاقران سلامه من هذا كله الوسطاء يمتنعون صحيح الوسطاء يمتنعون لانه ما اختب قاعده الجرح اليوم وما جعل من هذا التحريش بين العلماء الا اولئك ماذا الوسطاء فيمتنعون إذا كانوا يمتنعون حظا للمال يجي واحد يبيع ارض يقول لك الوسطاء ايه يمتنعون عشان يحفظ الايه لو دخل وسيط ممكن يتك على الباقي ويضحك على مين على المشتري يروح يقول للباي الارض بتاعتك تخلص منها ده دخله في التنظيم ويروح يقول للمشتري ده حته ارض مش عايز اقول لك ده كلها شهر هتبقى فيه ب مليون سيغرر بهم الاول والايه ليخرج هو بماذا وهؤلاء هم صناع الفتن وقود الفتن الوصف فاذا كانوا امتناعونا حفظا للمال فاولى ان امتناعوا حفظا لماذا للديانه واصبحوا كما كانوا سببا لتحريش بين من من العلماء وانا ان على العلماء من هنا لماذا لا يطلبون علو الاسناد بدلا من هذه ايه الواسطه يقولون امبل امبل الاوزعي ان يوعى عن مثل هؤلاء يعرفون هؤلاء من, من الايه ويكون علوا الايه ومهلو الاثناب عنهم ببعيد حسن قال لماذا يكون الواسطه بينك وبين حسن اعلم لماذا بالثناء وما حسن عنك بذئيب ونحن في زمن الثوره ليه الثوره العلمية والتكنولوجيه التي جعلت رجل في اقصى المغرب يكلم الرجل في اقصى ايه وهو يراه صوره صور ويسمع ماذا صوتا وكانهما جالسان في جنب الى جنب ومعجب ان العالم لا يسمعهما وهذا هناك وهذا هنا يبقى لماذا لا انتنع الوسطاء وعلو الاتناد ماذا شرف اليك كذلك ومن هنا فنزول الاسناب شؤم بهؤلاء او بهذه الواسطه بين الثقات بهذه الواسطه بين الثقات وحقها ان تحذف وقد قيل قديما ان التثبت, إن التثبت دليل على تقوى الرجل وخوفه من الله شوف من طابت تتبت في احد على ماذا على تقواه وخوفه من الله لأن الكلام في الناس لأن كلام في الناس مجلق خطير اليس كذلك فكيف اذا كان كلاما في اهل علم وفضل معتبرين موثقين فهي البئر بغطائها فهي البئر بغطائها الكلام في الناس مزلاق خطير فكيف اذا كانوا اهل علم موثقين معتبرين فهي البئر بغطائها ولذا قالوا قديما في يحيى قال قديما في يحيى ما رايت رجلا ما رايت رجلا اوزن بقوم اوزن بقوم من غير محابه اوزن بقوم من غير محابه اشد تثبتا واشد تثبتا في امور الرجال في امور الرجال من يحيى بن سعيد ذُكر بها ذكر في جبين التاريخ يحيى ذُكر في جبين التاريخ وبها ينبثق انه كان من اوزن الناس للرجال ولماذا كان من اوزن الناس للرجال لانه كان من اشد الناس ماذا تتبتا بين في ام في امر الرجال ورحمه الله على يحيى ولا كل من يحيى يحيى صحيح وانما من الناس من هم احياء وان كان هذا اموات اجل فالتحقيق لصدق الخبر قبل انشاء واذاعته واجب شرعي وسنه عمريه وقصه الاله معروفه لما شوف ده الصحابه اللي قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه نسائه هل اعطى عمر عقله وهؤلاء الناقلون منهم عدال الناس بعد الانبياء شوف وماذا فعل عمر وفي قصه اليلى معروفه طلب عمر الاسناد عليا فقال لرسول الله اطلعت نسائك قال لا صحيح ولم يعتبر عمر هذه الثانيه ولم يعتبر عمر بكثره الناقلين وان كان العدول الضابطين كده وان كان العدول ما با الضابطين وقد تكلف عمر في ذلك كده النبي لم يزل له مرتين كده وظل ايه يثانس ويجري الحديث معه حتى اطروح النبي عليه الصلاه والسلام فساله السؤال يبقى شوف عمر جهد نفسه في مساله الايش التسبحت فضل الله عنه نعم على المعروه نلتزم بالوقت يا احمد خلص طيب طيب امشي ان شاء الله ولذا قال الله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم وَرَدُوا إلى, إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُمَمِ مِنْهُمْ عَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ فالآية نص فالآية نص في أن القاعدة قاعدة من أجيبوا يا جماعة قول الأمر قاعدة للأمر وعلماء الاستنباط قلت وما سبق في حالين لين والتثبت يعني هو واجب ترعي ودين لا تاكد التثبت في حاليه كما قال الشيخ عبد الرحمن بن مولى حفظه الله وله كتاب رائع عليه تقريز باذل عنوانه ضوابط في التعامل مع العلماء ضوابط في التعامل ايه قواعد في التعامل مع العلماء كتاب حسبك ان عري قاتم الشيخ إيه؟ اغني بس اسمع اذنك الاولى وجود قرينه تشكك في الخبر يبقى تتثبت عندما توجد قرينه شك فين في الخبر مثل فسق القائل او غرابة القول او غرابة القول او كونه ناقبا لا لاصل تاكد وتثبت بدليل قاطع يعني لما يجي واحد يقبالك كما حصل مع بعض وانا اقول لك انا بقى 22 سنه برد على مش عارف مين ومين ومين فقال له خل الشيب عادل سيد له بالخير انا كانت عقبك 40 سنه لما قال لك 22 سنه بتضرب يعني كنت بتضرب انت عندك كام سنه 18 سنه طب اتعلمت انت هو قال انت انت صحيح وكنت تجري امتى ولا كنت كده امتى شو الكلام يبقى في غرابه في القول تمام قليل انواع لكن ناحيه العلماء صار 90 مليون جنيه هل هذا خبر يصدق صدر فيه غرابه وغرابه شديده تمام اشوف لك هنا يتاكد وجود قرينه تشك الخبر مثل فسق القائد والله كانه نابع على واقع ولا اريد أن اوجعكم اكثر فاكثر اذكر في ذلك مقياس فعلا مقيات والله العظيم تستصع على البوح او غرابه القول او كونه ناقضا لافق التي الذي ينسب الى رجل يقول لك ده بيطعم في النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي يعني هذا لا يصدق عن افشق من الفساق يعني لو جئت لرجل خارج من خمارة يتابط فاجره وبيده الاخرى زجاجه خمر تقول له ماذا تقول في محمد والله لا يضع الفاجره كده وخمر كده لك صلى الله عليه وسلم افتق الفساق ما باله ولا دول يتصدروا منذ 20 سنه وخطبوا شاهدا في حب النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته والذبع صحابته فقال او كونه ناقضا لاصل تاكد وايه وتثب لمج واحد يا شيخ مثلا محمد بن نابوب ليأخذ بالتوصل يا عم انت متخيطه بعيد تعاش عمره كله عشان يقدم الايه قضيه التوصل والشك فباب اصل تاكد وتثبت بل الامر الاول الذي يجب فيه التثبت من الاخبار متى اذا كان هناك شك في الخبر من غرابه قول او من فسق قائل او وجود اضلال قد تاكد وايه وتثبت الحاله الثانيه وقوع الفتن والشرور مش عارف شيخ عبد الرحمن قاعد فينا قاعد بينا والله بين علي شوف وقوع الفتن والشرور واضطراب الأحوال وتربلب الاذهان فان ذلك اذا وقع في زمان ما أوجب التثبت والتبين طب ليه اوجب التثبت والتبين مع كمان ابراهام قال لما يستدعي لما يستدعي زمن الفتن والشرور لما يستدعي زمن الفتن والشرور من كثرة الكذب والافتراء فعلا والله يعني ولا عم يذكر في هذا يعني ان احدهم قال ينقل لي, لي احد ثقات وكان يجلس عن يمينك وانت تقربه وتثنيه وهذا المذكور انا لا اعرف اصلا لا اعرف لا شكلا ولا رسما ولا اسما و الاخر يقول لقيت حسنا في العراق قبل خمس سنوات واما قال قبل ثلاث سنوات يعني هذه الواقع من سنتين في في العمره وقال لي كذا وكذا وكذا وانا كنت يومها قد توقفت عن السفر إلى ماذا الى ثلاث سنوات كامله فاين الاخيني هذا في تحلمه قد اعتمرنا معا الرؤيا وقال لي كذا وكذا ولم اكن يوم جواز سفري شاهد على متى دخلت ومتى خرجت وعل في زمن الشرور والكتم يقصر الكذب الايه والافتراء فعلا يقصر الكذب والافتراء قلت اذا فاستتبت استتبت قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر كثيرا ما يقع بين العصرين كثيرا ما يقع بين العصرين الاختلاف والتنايض الاختلاف والتباين فكل هذا ينبغي فكل هذا ينبغي أن يتانا فيه ويتامل او ان يتأنى فيه ويتأمل قال الامام ابن المديني ليس في اصحابنا احفظ ليس في اصحابنا احفظ من احمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب طب ليه الامام احمد يحدث له من كتاب مع إن ابا برعي يقول يحفظ احمد يحفظ واذا كان احمد يحفظ فهو ما رحم فهو ضابط مش مجرد ومع ذلك انا لا يحدث الا من من كتاب قال لي امام هذا اقرب إلى التحري والورع هذا اقرب إلى التحري والورع وأبعد عن العجب وابعد عن العجب قلت الله عجبا وكانه يحكي حال زمانينا فان العجب آفة ظاهرة فان العجب آفة ظاهرة في متصدر في المتصدرين لجرح ليس ليس جميعا طبعا او في كثير من المتصدرين فعلا قلت والقاعده في ذلك في الاخر ما اختم به ان كل افراط يقابل ماذا تفريط فكما يحدث تفريط في التبذل وفي حق الرجال يحصل افراط في حق ايه في حق النفس اي والله فكما يحدث تفريط في حق الرجال بالعدل الكتابه والتحري والانصاف والاعتذار يكون الافراط في حق النفس من العجب ومن الكبر ومن الذاء والفخر وانظروا حال كثيرين ممن يتصدون الجرح انظروا حاله فتجد فعلًا عنده نبره ايه؟ ها نبره عنف ظاهره كلامه فخلاص ما طالما انا في زيد وفي عمرو وفي فلان وفلان صرت انا ماذا افرا منهم خير منهم بعد هذا انظره وستجد ما قال الذهبي انا ما قلت انا هذا قاله الذهبي لان من عدم التحري والبرع من جهه يدخل من باب ايه العجب والكبر من جهه الايه الاخرى والقاعده عندي كل اضغاث في مقابله ماذا التفريط كما قال في الخوارج يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام لذلك ما انفرق لا لاكن الا على هذا الا على افراط وتفريط مع ومن هنا عجبت انا عجب مجد كلامه للشيخ يعني عبد الملك الرمضاني في مدارك نظر يتكلم عن بعض الذين عندهم خارجيه وذكر انه عندهم ارجاء ايضا فعجبت كيف يستقيم هذا هم من جاءت ماذا اصحاب ندعه خارجيه فكيف يكون عندهم ارجاء والارجاء نقيل الايه اه نقيل الغروب فوجد ذلك في قول النبي عليه الصلاه والسلام يدعون الاله فعلا لما خالف الوسطيه خرجوا عن الوسطيه صاروا يترددون ما بين ماذا افراط وتفريط وهذا عين ما أقول هنا ايضا لما ان استراتيجه رجل يفرط في حق الناس مهال العلم الا وهو ماذا يفرط في حق ماذا في حق نفسه فيقريها ويصيب عجبا مر في مقابل جزائه للناس يكون من العجب ماذا المطران اطلت عليكم شديدا في شهر وربع لا لا بأس ان شاء الله باذن الله قبل ان